بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالم موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيرا أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي اللهم الله أسعر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءه الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد رواه البيهقي وحسنه الألباني أذكار الصباح والمساء أنذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه